لقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن في كبد أ ي ح س ب أ ن لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ن ايحسب أ ن لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبه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 والذين كفروا ب آ ي ا ت ن ا هم أ ص ح ا ب المشامه عليهم نار مؤصده